عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يكون بين أظهرهم رجل يعمل بالمعاصي هم أمنع منه وأعز لا يغيرون عليه إلا أصابهم الله بعقاب